اعرف رجلا يتاجر في المخدرات واعرف راقصة كل منهما يحج ويعتمر كل عام فما حكم الدين في حجهما معروف ان الحج من المال الحرام يصح وتسقط به الفريضة عند اكثر العلماء لكن فيه الاسم والعقوبة اما احمد بن حنبل فيقول بالحرمة وعدم الصحة ورأيه قوي وأميل إليه والله أعلم